ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ارداكم ك م أ ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوا لهم و إ ن يستعتبوا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 أ و ل م يكف ي بربك أ ن ه على كل شيء ش ه ي د أ ل ا إ ن ه م في مديه من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء ن ح ي ط